ومن هو مستخفٍ بالليل وساربٌ بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه يحفظنه من أمر الله إن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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملاء